وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ السَّادِسِ وَالْخَمْسِينَ مِنْ دُرُوسِ الْعَقِيدَةِ فِي الدَّرْسِ الْمَاضِي وَصَلْنَا فِي كِتَابِ الْعَقِيدَةِ إِلَى مَوْضُوعِ الشَّفَاعَةِ وَصَلْنَا فِي كِتَابِ الْعَقِيدَةِ إلى موضوع الشفاعة وقد تحدثت كما ورد في هذا الكتاب كتاب العقيدة الإسلامية وأردت أن أزيد هذا الموضوع توسيعا وتعميقا من خلال كتب أخرى ومن خلال آيات وأحاديثة تغني الموضوع فبادئ ذي بدء إن تعطيل قوانين الجزاء للجزاء قوانين يوم الجزاء يوم الدين يوم القيامة إن تعطيل قوانين الجزاء بالنسبة لأتباع نبي ما أي نبي شيء غير مقبول لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى وَمَنْ يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه وفهم الشفاعة فهما سطحيا ساذجا بمعنى أن الإنسان يفعل ما يشاء من المعاصي والآثام والموبقات هذا الفهم الساذج غير مقبول لدى جميع العلماء قديمهم وحديثهم بل إن هذه العقيدة بمعنى أن الإنسان لن يحاسب على أعماله ولن يعمل بقوانين الجزاء إن هذه العقيدة عقيدة اليهود فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وسيقول ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يعني التكاليف غير الصعب يأخذون بها أما التكاليف الصعبة يخالفونها ويقولون سيغفر لنا والله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزب ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا والآية التي تأتي مرارا في كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى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 تصف عقائد اليهود ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وفي آية أخرى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إل كنتم صادقين وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤك قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق هذه كلها آيات القرآنية ترين كيف أن اليهود اعتقدوا بسذاجة أنهم لا يدخلون النار وإن دخلوها لن تمسهم إلا أياما معدودة وسمى الله هذا غرورا واستراءا وسمى الله هذا كلاما لا يقف على قدميه يحتاج إلى برهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم عقب الله تعالى فقال بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، يعني المفهوم الشفاعة حق، وسوف أتحدث عنها بالتفصيل، ولكن المفهوم العام، مفهوم عامة الناس، مفهوم الجهلاء، مفهوم ضيقي الأفق، مفهوم الغارقين في المعاصي والآثام، هؤلاء يتعلقون ببعض ما يعتقدون أنه من الشفاعة. وهو أن يفعل من المعاصي والآثام ما يستطيعون ويعقدون الآمَالَةَ على شفاعة ما أنزل الله بها من سلطان هذه هذه الحقائق وردت في كتاب الله بشكل بشكل أو بآخر في أماكن عدة إذا لن تعطل قوانين الجزاء يوم القيامة وأن الذي يغتر بأنها تعطل وأنها ليعمل لي بها فهو مضرور وقد افترى على الله الكذب لكن في القرآن الكريم قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها هذه الآية تعني أن الإنسان إذا أراد أن يجلب لمسلم خيرا أو أن يدفع عنه ضرا ويبتغي بهذا وجه الله وكان هذا الخير في أمر جائز ولم يأخذ عليه مالا ولم يكن هذا الأمر في حد من حدود الله ولا في حق من الحقوق الواجبة هذه شفاعة حسنة يؤجر عليها المسلم في الدنيا قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا الشفاعة الحسنة هي التي يراعى فيها أداء حق لمسلم أو دفع الشر عنه أو جلب الخير إليه وابتغي بها وجه وجه وجه الله، ولم يؤخذ عليها مال، وكانت في أمر جائز، وليست في حد من حدود الله، ولا في حق من الحقوق الواجبة. هذا تعريف الشفاعة الحسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. وقد ورد. في الأحاديث الشريفة أن امرأة اسمها بريرة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها وتطلب الفراق منه فقال عليه الصلاة والسلام لو راجعته, لو راجعته فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع وفي رواي إنما أنا أشفع له هذه الشفاعة الحسنة، كل من يشفع، كل من يشفع، شفاعة حسنة في الدنيا له نصيب منها، والنصيب لا حدود له، يزداد بزيادة حجم الشفاعة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من دل إنسان على معصية، أو من حرم حقا أو من أدى إلى ظلم كل ضرر يحصل بسبب شفاعة سيئة يكون له كفل منها وأصل الشفاعة في اللغة من الشفع وهو الزوج قال تعالى والشفع والوتر لأن الذي يشفع يصير مع المشفوع فيه زوجا والشفع في اللغة ضم واحد إلى واحد أنت إذا شفعت إلى فلان ضممت مكانتك ووجاتتك إليه فلعل الخير يصيبه من هذه الشفاعة وشفاعة الناس فيما بينهم لحوائجهم فمن يشفع لينفع فله نصيب ومن يشفع ليضر فله كفل ومن معاني الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين والشفاعة السيئة الدعاء عليهم الدعاء لهم شفاعة حسنة والدعاء عليهم شفاعة سيئة ومن دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب له وقال الملك آمين ولك مثل ذلك هذه المعاني مستفادة من قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها هذه المعاني مستنبطة من تفسير القرطبي لهذه الآية الآن نعود إلى الدرس الذي بدأناه في الأسبوع الماضي قبل كل شيء إن اليهود كما قلت لكم فهموا فهما سازجا وسقيما فهموا أن قوانين الجزاء لن تقام عليهم يوم القيامة وأنهم لا يدخلوا الجنة إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤك قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما الشفاعة في ديننا الحنيف فهي داخلة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشفاعة حق وهي من وهي في ضمن هذه الآية الكريمة فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا, دعا إذا دعاه أن ينزل خيرا على عبد آخر من عباده أو يدفع عنه درا أو يغفر له من خطيئاته سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من حي لحي أو من حي لميت أو كان ذلك يوم القيامة ودعاء الأخي لأخيه نوع من الشفاعة عند الله فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبد من عباده إكراما لشفاعة عبد آخر مقرب إليه واضح كالشمس يعني عبد سأل الله عز وجل لأخيه خيرا فالله سبحانه وتعالى قد يستجيب وقد لا يستجيب وفق حكمة بالغة ووفق شروط سوف تمر معنا شفاعة حي لحي وحي لميت والشفاعة يوم القيامة هذه كلها لها شروط سوف تأتي بالتفصيل القانون الأول للشفاعة محدد في نصوص الشريعة بما يلي إن قبول الشفاعة إنما يدخل في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده والله ذو الفضل العظيم من من العباد يستطيع أن يحده من فضل الله قانون الشفاعة يدخل في باب الفضل الإلهي الذي هو فضل عظيم وفضل عميم والشفاعة كما قلنا أن يسأل عبد ربه أن ينزل خيرا على عبد آخر، فالله سبحانه وتعالى يقبل أو لا يقبل بحكمة بالغة. والله سبحانه وتعالى لا حجر عليه في فضه، فهو يختص برحمته من يشاء. هذه هذا القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية. لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به أو جحوده وإنكار أولوبيته وربوبيته سبحانه وتعالى جميع الآيات في القرآن الكريم التي تنفي الشفاعة إنما تنفي الشفاعة لأن الذين نفيا في حقهم متلبسون بالكفر والشرك وإنكار الربوضية وإنكار الألوهية هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة من سواه الآيات التي توضح هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون آية ثانية في البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون آية ثالثة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون إذن لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به أو جحوده أو إنكار ألوهيته أو ربوبيته سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلتكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكُ نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن لا تقبل شفاعة الغفران في المشركين والملحدين وال وال والذين أنكروا الألوهية والربوبية والآيات تؤكد ذلك القاعد الثالثة إن قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أو زحوده منوط بمشيئة الله تعالى إن شاء قبلها وإن شاء رفضه ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده شفاعة غير الشرك منوطة بأمر الله إن شاء قبلها شاء لم يقبلها ومعنى لا يملكون الشفاعة أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهده وذلك بالإيمان به وبما جاء من عنده فإنه قد ينال فضلا من الله عز وجل بقبول الشفاعة فيه والعفو عنه والله أعلم ويقول عليه الصلاة والسلام دققوا في هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا الذي مات مشركا لا تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أما من مات لا يشرك بالله شيئا فقد تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في نص هذا الحديث الذي رواه الشيخان شيء آخر ورابعا إن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن ورضي له قوله ممن أذن له الرحمن ورضي له قولة قال تعالى في سورة طاها يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أي يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن بالشفاعة ورضي له قولا فإن شفاعته قد تنفع إن شاء الله قد تنفع إن شاء إذا شاء الله استجابتها والآية الكريمة في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يؤذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعة إذن كالغفران تدخل في باب فضل الله تعالى إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن شفاعة لأهل الكبائر من أمتي وقد شرح الإمام المناوي هذا الحديث الذي ورد في جامع الصغير فقال ثم يشفع الرسول من بعد أن يأذن الله له وبعد انتهاء مدة العذاب في خروج العاصي من النار فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر بعد دخولهم النار فيقبل الله شفاعته فيهم ويخرجهم منها وتكون الشفاعة إظهارا لكرامة الشافع عند الله يقول عليه الصلاة والسلام يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخلوا النار وأنبو المدة الكافية واستحقوا بعد ذلك الخروج منها يأتي هذا الخروج على يد النبي عليه الصلاة والسلام تكريما له وإظهارا لفضله وقال بعضهم هذا هو المقام المحمود الآن إذا رجعنا إلى النصوص الشريعة, نصوص الشريعة نراها تثبت الشفاعة العامة يوم القيامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ضمن الحدود المأذون بها كما تثبت الشفاعات الجزئية بغيره صلوات الله عليه والأحاديث الصحيحة في ثبوت الشفاعة كثيرة منها ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لأهل الكبائر من أمة رواه الترمذي وأبو داود وقد ورد أيضا في شرح هذا الحديث ولا يرتضي الله الشفاعة إلا لمن يستحقون العفو على مقتضى العدل الإلهي وتكون الشفاعة لإظهار كرامة الشافع ومنزلته عند ربه تنفيذا للإرادة الإلهية عقب دعائه وطلبه من الله عز وجل وليس فيها ما يدعو إلى الغرور أو التهاون من ترك إيمان كلف به العبد حتى تسهو به نفسه وترك عمل صالح يصل الإنسان يوصل الإنسان إلى كماله المنشود إذا الأحاديث الصحيحة في ثبوت الشفاعة كثيرة منها هذا الحديث وهناك أحاديث أخرى يقول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي إنك إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت أهل بيته الكرام نالتك شفاعته إن هذا الحب يصل بينك وبينه هذا الحب بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام تأتيك من أنواره ويأتيك من بركاته ويأتيك من تجلياته وهذا المعنى أثبته هذا الحديث الشريف شفاعة لأمتي من أحب أهل بيتي وشفاعة يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها وهذا الحديث أيضا يجب علينا أن نؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وفق هذه الشروط التي ذكرناها وقد قسم العلماء الشفاعة إلى أقسام عدة الشفاعة العهمة وهي لجميع الخلائق بإراحتهم من هول الموقف وتعجيل الحساب ونحو ذلك وهذا هو المقام المحمود كما قلت قبل قليل تدعون في الصلاة وتقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا زيارته وشفاعته وقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أي يبعثك ربك مقاما محمودا فالشفاعة العمى هذه لجميع الخلائق بإراحتهم من هول الموقف والشفاعة الثانية هي التي تدخل تخرج بعض من استحق النار من النار بموجب العدل الإلهي وتكون الشفاعة هذه بإظهار كرامة الشافع ومنزلته عند ربه تنفيذاً للإرادة الإلهية عقب دعائه صلى الله عليه وسلم وطلبه من الله ولا يخلو قبول الشفاعة أو رفضها من حكمة يعلمها الله تعالى وتدخل الشفاعة في قانون فضله أو قانون عدله إذا من هذا الموضوع يتضح أن الشفاعة حق وأنه من لم يؤمن بها فليس من أهلها وأن الشفاعة لا تصيب إلا من مات غير مشرك بالله عز وجل إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله تعالى وتبين أيضا أن الشفاعة بمعنى من معانيها أنك إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت أهل بيته الكرام كما ورد في الحديث الشريف شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي هذه الشفاعة بمعنى ونالك من تجلياته وشعرت بسعادة لا توصف. وأما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر فتعني أنها هؤلاء إذا استوجبوا دخول النار ودخلوها يكون إخراجهم منها على يد النبي عليه الصلاة والسلام. تبينا بفضله وتنفينا وإظهارا بكرامته على الله عز وجل. وقد جمعت لكم بعض الآيات التي تتحدث عن الشفاعة بشكل عام. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؟ يقول الذين نسوه من قبل.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 ولا يشفعون إلا لمن ارتبه وهم من خشيته مشفقون كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وأنجر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 ولا شفيع يطاع أن اتخذوا من دون الله سفعاء قل أولو أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون يعني الذي أريده أن نفهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أن تغرنكم الحياة الدنيا أن تبركم الحياة الدنيا بمعنى لا تروا الدنيا بحجم فوق حجمها لا ترونها شيئا ثمينا لا تبذل من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس لا ترتكبوا المعاصي من أجلها لا تدعوا مجالس العلم من أجلها لا تقصروا في واجباتكم الأخروية من أجلها لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور قد يأتي يعني الشيطان قد يأتي ويوهم الإنسان أن الله عز وجل لن يحاسبه عن أعماله كما قال اليهود لن تدخل الجنة إلا أياما معدودات قد يأتي الغرور وهو الشيطان في الإنسان تطمينا ساذجا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 الشيطان قد يأتي عن عن أيمان الإنسان وعن شمائله عن في آية قد يذله عن طريق فهم خاطئ وتاج وقاتل للشفاعة التي ثبتت بنص القرآن الكريم ونص الأحاديث الشريفة ولكن لمن مات لا يشرك بالله عز وجل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 وكان الله غفورا رحيما يعني هذه الأمانة شيء عظيم جدا بصرف النظر عن معانيها الدقيقة هي شيء عظيم لأن السماوات والأرض والجبال اشفقنا منها وأبينا أن يحملها وحملها الإنسان شيء آخر هو أن نهاية الآية تقول ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بمعنى أن موقف الإنسان من هذه الأمانة قد يضعه في زمرة المؤمنين أو في زمرة المنافقين أو في زمرة المشركين فالأمانة إذن شيء خطير جدا يزيد عن أن نفهمها أن مبلغ من المال أو حاجة أودعت عندك فأديتها بالتمام والكمال في الوقت المحدد هي أمر أكثر من ذلك لأن موقفك من الأمانة يجعلك في زمرة المؤمنين أو في زمرة المشركين أو في زمرة المنافقين وشيء آخر هو أن هذه الأمانة جاء بعدها قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعني حينما لا يحملها الإنسان كما أراد الله عز وجل يكون ظلوما جهولا متى يكون بحملها ليس ظلوما وليس جهولا إذا كان عالما وعادلا يعني إذا عرف الله عز وجل وعمل صالحا من استقامة على أمره وفعل الخيرات إذا كان كذلك ليس ظلوما ولا جهولا عالما عدلا إذا هذه الأمانة التي حملها الإنسان مع أن السماوات والأرض والجبال استنكفت عن حملها وأشفقت منها هذه الأمانة كما فسرها العلماء هي التكليف ومعنى التكليف أن الإنسان أودع الله فيه هذا العقل ليهتدي به إلى الله عز وجل عن طريق الكون وبعث الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتاب ليكون هذا الكتاب منهجا لنا ودستورا وتشريعا يثبت أفعالنا حتى نسعد في الدنيا والآخرة إذن بعقلك تستطيع أن تؤمن بالله عن طريق الكون وبالشرع تستطيع أن تكون عبدا لله عز وجل عن طريق الانصياع لأمره انصياعا تاما إذا العقل والشرع والكون والشهوة التي أودعها الله فيك وحرية الاختيار هذه كلها تباثرت فكونت التكليف وهي الأمانة يعني أن الله عز وجل وضع نفسك أمانة عندك فإذا عرفتها بربها وإذا طهرتها من الدنس وإذا ذكيتها بالفضائل أسعدتها في الدنيا والآخرة لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً. الذي أريد من هذا الموضوع موضوع الشفاعة أن يقف الإنسان على الحدود الصحيحة لهذا الموضوع. فلا تكون فلا يكون إيمانه بالشفاعة مدعاتاً للاغترار بالله عز وجل وترك طاعته والوقوع عن العمل الصالح وخرق استقامته. تعلقا بآمال واهية قد يفاجأ الإنسان أن هذه الآمال كانت متعلقة بشيء غير صحيح لا ينبغي أن نفهمها فهما قافرا سازجا يدعو إلى القعود والتواكل وعدم السعي لرضاء الله عز وجل الشيء الثاني أن الذي يموت غير مشرك بالله عز وجل هذا تناله شفاعه النبي عليه الصلاة والسلام وهل هذا الشرط سهل هل تظنون أنه من السهل أن يموت الإنسان موحدا غير مشرك يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إنكم لستم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله هذا هو الشرك الخفي. فمن مات غير مشرك بالله عز وجل نالته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي حق ومن لم يؤمن بها لن يكن من أهلها والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين والحديث عن منكرات الضيافة من منكرات الضيافة فرش الحرير للرجال يعني استخدام الفرش المصنوعة من الحرير واستخدام أواني الذهب والفضة فهذا من منكرات الضيافة طبعا علماء في موضوع الأواني الفضية لهم رأي دقيق يعني إذا كانت من الفضة الخالصة فاستعمالها حرام أما الشيء المفضد فالأمر خلافي الشيء المفضد المطلي بالفضة شيء وأن تكون الآنية من الفدة أو الذهب الخالص شيء آخر فاستخدام فرش الحرير واستخدام أواني الفدة والذهب والشرب فيها هذا من منكرات الضيافة وسماع القينات في أثناء الطعام هذا أيضا من منكرات الضيافة وأن يكون الطعام حراما يعني لحما لم يذبح على الطريقة الشرعية مثلا أو لم يكن لحما مسموحا بتناوله في نصوص الشريعة هذا أيضا من منكرات الضيافة أو أن يكون الموجع مغصوبا يعني أن تدعو الناس إلى مكان مغتصب هذه, هذه الضيافة ليست مقبولة ويعد هذا المكان المغتصب لو دعوت فيه الناس إلى تناول الطعام هذا من منكرات الضيافة أيضا وأن يكون فيها من يتعاطى سرب الخمر فلا يجوز الحضور يعني أن تجس على مائدة تشرب عليها الخمرة ولو لم تكن أنت شاربا لها هذا من منكرات الضيافة لأن كان الحديث بالفحش والكذب لم يجوز الحضور يجب الإنكار عليه ومنها الإسراف في الطعام وفي الإسراف في الطعام منكران الإضاعة إضاعة المال ومعصية الإسراف إضاعة المال بهذا الطعام الزائد ومعصية الإسراف فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها والإسراف مخالف لنص الآية الكريمة وهي قوله تعالى وكل واشرب ولا تسرف وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فمن لم يملك إلا مئة دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق هذا المال في وليلة فهو مسرف يجب منعه منه كذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزين بنيانه فهو أيضا إسراف حرام. وأما من فعل ذلك ممن له مال كثير فليس بحرام، لأن التزيين من الأغراض الصحيحة. هكذا جاء في الكتاب وفي الحاشية يعلق المحقق على أن إضاعة المال في التزي على أن إنفاق المال في التزيين. إضاعة للمال نعم وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه أما إذا جاوز الحد المعقول خرج هذا عن دائرة القبول هذه جملة من منكرات الضيافة يجب أن تكون في أذهانكم ماثلة الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فإذا وطنت نفسك أن تطعم طعامك للتقي أو أن تأكل عند تقي وثرت على نفسك الإحراجات التي قد تأتي من منكرات الضيافة كالخمور والقيان والمعازف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 وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح.